أ ب اشترك ر ك لأحبابي في ب بلسم ك ة ا ف ت ا الشبكة ا ا ح ل ب م ة وإن تكون شاء الله تكون في م ي ز ا ن ح س ن ا ت ه م ي وفعل م القيام ا ل عبد ت ا ح ي ن ا ت ك ا ل ت و ف ي ق أ ت م ن ا ه للإخوة ف ي ش ب ك ة بلسم و أ س أ ل الله ه أن تكون ذلك ه ا ش ب ة بصمة جديدة في ع ا ل م ا ل إ ن ن ت ت ر و ت ق ب ل و ا م ن ي كل ا ل ا ح ت ر ا م و ا ل ت ق د ي ر أ خ و ك م موسى م ص ط ف ى أ ح ل ى وأروع و أ ج م ل ت ح ي ة لموقع بلسم ن س أ ل الله تعالى أ ن يكون موقع خير و ب ر ك ة في خ د م ة هذا الفن الهادف أ خ و ك م المنشد مصطفى العزه إلى موقعنا بلسم نتمنى موقعنا يكون أن ذ ا الموقع بلسم على أناشيدنا وفننا الهادف أخوكم المنشد بلسم على بلالكبيسي أخوكم 「بالحب جئنا هاهنا ولبلسم ا ل و ن, ن و د المنى نشدو بفن صادق يجلو عن الروح العنى كلماتنا وحداؤنا ورد نقدمه لكم في باقه م ز د ا ن ة ضمت جمال قلوبكم بالحب جئناها لبلسم ن ن و د المنى بالحب جئنا ها هنا ولبلسم ن نود النهد م يجلو عن ا ل و ع ن ى نشدو بفن صادق يجلو عن الروح العنا ي هلن فيه الهدى يسري كعطر طيب ي ليلامس و ا ل إ ح س ا س في لحن طروب اعذب ي بالحب جئنا هاهنا بالحب جئنا ها هنا بالحب جئنا هاهنا ولبلسم النهد المنى, ولبلس المنى نشدو بفن صادق يجلو عن الروح العنا يا يا بلس من دمت لنا صرحا يقوم على الوئان الإخاء من دمت يقوم صرحا نور ويحفه كالشمس تشرقني الانام صرحا يقوم على ا ل و ي ا م كالشمس ت ش ر ق ل ل ا ن ا م بالحب جئنا هاهنا, هاهنا بالحب جئنا ها هنا ولبلسم النهد المنى, ولبلس المنى نشدو بفن صادق يجلو عن الروح العنى هكذا ح ا ي ا من لدن اعماق كل العاشقين ستظل نبراسا, نبراسا لنا دوما على مر السنين بالحب جئنا هاهنا و الى ش الشاعر ك ر الرحمن موصول المزيد للأخ الحبيب عبد ع جهوده اخي ل وكلماته الطيبة عبد الفتاح、عمينات. إلى م ب عبد ا ر ك ة عونات أ عبد الرحمن أ س أ ل الله لك التوفيق في مسيرتك ولك مني كل محبتي وتقديري أ خ و ك موسى مصطفى ت ح ي ة حب واكبار ل أ خ ي الحبيب الشاعر عبد الرحمن ا ل م ز ي د صاحب ا ل إ ح س ا س المرهف والذوق الرائع أ س أ ل الله تعالى أ ن يبارك فيك أ خ و ك مصطفى العزه إ ل ى أ خ ي الحبيب عبد الرحمن ا ل م ز ي د الذي أ ن ش د ن ا له الكثير ونتمنى له الموفقيه اخوك المنشد بلال كبيسي